فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبيكم بما كنتم تعملون يا بلي إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكون في صخرة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 ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال ففور وقصد في مشرك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير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 وإلى مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب الظلير